أعوذ بالله السميع عن الشرطان والمسفر والمرحيم والمحمد لله تعالى أمدنا السيومين والمسفين ومحمد الله تعالى من شبوري وفرسينا ومسيئات أمالي نوم يغيق الأخطاء على فرحمة الله لها ومن يغيق فلاهادي أرشد أن لا إلهة الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد العبد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونظام لا علمه إلا ما علمتنا إلا أنت العلم الحكيم أما بعد أخذتنا ناصر للمجمع الروسي للمسفادة من القصص القرآني وصلنا نفوت درس تفسير اليوم يعني. بس طبعاً إحنا درس يوم الثانيين إن شاء الله درس يوم الثانيين الدرس اليوم يوم الثانيين إن شاء الله يوم الثانيين ولي زينا من القادم؟ عايزين نغارب نوسي خلاب المغرب والإشار ولا بعد الإشار الغرب؟ شكراً <تصفيق> كل الوقت يكون مالو خلاص؟ نعم لما غير خلاص؟ خلاص؟ شاء الله يا وصلنا إلى قصة ابني هذا هي مرتبطة بقصة نبي الله هذا في نفس الفترة الزمنية ولكنها بعيدة عنها في نصم القرآن يعني في التيل في الكريم بعيد مثل الحديثة في قصة آدم عن الحديثة من آدم عندنا حديثاً قصة ليه آدم عليه السلام قصة من آدم ذكر ربنا ذواره وتعالى وزيل كيف نقول فائدة يا أخواني من دروس القصص القرآني دروس القصص القرآني هذه دروس من دروس التفسير المجتمع حرمه في بيت المؤتده يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه ونحن نتدارس القصص القرآني الذي قصر المولى تباره وتعالى على نبينا صرقاه بزيل كيف ما الفائلة من ذلك؟ عبر. حال التسليع؟ فإذا قلنا العبرة لقد كان في قصصهم عباته لكل الألباء فالمولى عز وجل فكرت هنا قصة ابن آدم فقال ربنا تباره وتعالى واتلوا عليهم لبأ ابني آدم بالحق إذ صربا كبانا فتقبلك لأحدهما ولكن تقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما لا تقبل الله من المتقين لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بغاصة اليدية إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبؤ بإثمه وإثمك وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فبوعت لهم نفسه قتل أخيه له فأصبح من الخاسرين فبعث الله الغراب يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا المرار فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين واتل عليهم يا قال أبو التفسير واتل عليهم على أهل الكتاب نبأ ابني آدم بالحق ابن آدم ذكر بعض أهل التفسير فقال ابني آدم المراد بهم الرجلان من بني إسرائيل ولكن هذا يا إخوة قول بعيد ما عليه ولا معي التفسير ابني آدم أنهما ابن آدم عليه السلام من صلبه لأننا جميعا كلنا بني آدم لأن هل نحن آدم أبونا مباشرة ولا يقال على الجد أب فإن يارمي أبناء آدم عليه السلام من صلبه واتلوا عليه من أبناء آدم بالحق لأن يخوين يقولوني أن القصص القرآني بيمتاب بأنه أحسن القصص وأنه أفضل القصص لماذا؟ لأمرين أمر الأول أنه من عند الله عز وجل ومن أصدق من الله حديث ومن أصدق من الله حديث أي ما يذكوه مطابع الزوجة لنا هذا هو الحق فإياك أن تلتفك لغيرك إيبا غير الحق يا خلالنا بإيه الطلاب رب فنأخذ إخوة ماذا ربنا تبارك وتعالينا في القرآن الكيمة والآن للقصص القرآن أيخوة مطابق تماما للواقع إذلك المورة تبارك وتعالي قد لقد كان في قصصهم عبرة يقول للألباب ما كان حديثا يُفتَرَب القصص القرآن ده ليس مكادر ليس القصص كما تسمع انت يا أهر أهر أن تؤلم قصة كده ويسرح بك ويكذب عليه لأن هذه الأحداث وقع مع أناس وذكر الله عز وجلنا لنعتبر ونأخذ العذر والعذر منها ويكذب عليه النبي ابن آدم بالحق إذ قرب قرباناً قربنا هو من يقدّف الله تبارك الله تبارك وتعالى زي مثلاً أضحيها يقول بيتقرب بها المولى الدباه وتعالى سمبي يقرب أي شيء طيب، من أمرهم أن يقربوا هذا القرمان؟ قال بعضها للتفسير، الله عز وجل أمرهم بهذا فقيل إن الذي أمره بهذا هو أبو آدم عليه السلام أمرهم لماذا؟ قالت أن آدم عليه السلام بعد أن أهبطه الله عز وجل من الضابط فكان لابد من التكافر والتنافر لبني آدم فكانت سنة الله عز وجل في أوحاها لآدم عليه السلام أن يزوج ذكر البطن الأولى بأنثاء البطن السالي يعني هواء تنجل في كل بطن ذكر وأنته فيبع الولد الذي في البطن الأولى يتزوج الأخته من مين؟ موجود أخته شيئته، يشتو أمره لكن الأخته الذي من البطن إيه؟ من البطن الثاني، وهكذا فكان لابن آدم ولدان لما ذكر التفسير أحدهم اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل وكان هابيل أكبر من قابيل هابيل هو الأكبر وكان هابيل إخوتي في الله صاحب ضرب صاحب ضرع يعني يمشتغل راحب وكان قابين صاحب زر بإزراء فولدت مع هابين أخت أقل في الجمال ومع قابين أخت جميل طبعاً هذا الأمر يخبر قابين سيد زوج مين أخت التوهم هابين هذا الامر الاخر يعجب قابيل فانه لم يرتضى ونزل معه بيه. لما نزل هذا بزوجه ونزل معه الشيطان ربنا تواب فرق بعضكم لبعض عادوا فبسرع يبداوا هذا اخ رفض واراد ان يتزوج اخته التي هاتوا امر دي اختي مع سبقت معي انا اولى بها لكن هذا إخوة، هل يجوز لنا الروح في الآن أن يتزوج أخته؟ لماذا؟ الشراعة تختلف الشراعة تختلف ولأن هذا كان عمر كان تل... للمال على عرض الناس، لو أن أن يتزوج أخته التي هي فرض أبوه أن يزوجه. فكان ربما فماذا يحدث؟ أن كل واحد منهم يقرر كربان لا باية أبوها فتاعة يقرر وهذا إخوة الشريعات الغيضة ونسخ هذا الحكم قبل بحثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلاً في الغنائم إحنا مثلاً قاتلنا العديد وغنمنا غنائم كثيرة في الأمم الماضية كانت هذه الغنائم محرمة عليهم تجمع كل الغنائم التي احنا غنمناها من العلوط ونضعها في مكان وإذا كان المولى تبارك وتعالى أراضي عن هذا القتال تأتي نار من السماء فتأكل هذا ليه؟ تبدأ لهذه الغنائم. لكن المورطة هذه أمة مرحومة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة. فرسول صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبل. فماذا كان يفعل كل واحد يقرر القربان. ومن قبل الله قربانه تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان أو تحرقه. الآن يا أخو راح بين أولادك في البيت ما بفصناك تدريكي نزر المشور مثلا وكلهم قال لك إيه أنا هنزل معك تأخذ مين تعبير يا معهم تقولونك راح تغرر القربة قرعة هنتبق القرعة يا أخوانا أخذ بها سلاسة من الأبياء قرعة أخذ بها ثلاثة من الأبياء أخذ بها النبي الله زكريا عليه السلام يذربون أقلامهم أيهم يكفروا مروا وأخذ بها النبي الله يونس فساهم السفينة ومن ينقره من السفينة فكان من, من المتعضي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قراد سفرا أقرع بين النساء يبدو يقول عنه السفر أي يقلع بين أي بين النساء فأنت معاً تتزوجتين، اشتغل واحدة من المشورة، يقولون شاء الله، خليك إيه؟ خليك إيه؟ خليك إيه؟ يحبوك، تبخليك إيه؟ نتعي استغرص منه، لا، لأنه مصر كان إذا أقرأ عبين لنسان، ومن خرجت القرع عليها بعدها تترضي، على هلأ؟ هذا القضاء الله يترى لبقى طيب، بيخوضي هذي الأمر، لو بعدين ما تمشي تعمل القرع مثلاً، في شئ محمد، والله احنا مختلفين في في الحشيش ما صفر لا اكبر من الصغير الثاني فنعم قرح شوف مش حتتزيل كل واحد ياخد بتاعه الحشيش كله قد بعض لا يكون في شيء شيء مباح فالم قبيله كان صاحب زرع فقرر بايه من زرعه فاخذ من زرعه ارض ما عند اخذ ما عنده اللي بعض كتب قالت ان كفوجا لسموره على كده احسن كويس فامسكها اراحها وفرتها واكلاها ما عشان ما قربش حاجه ايه حاجه كويسه هابيل اخذ افضل كبش عنده وقربه قربه قربان نستفيد يا اخوانا من دي او الجزئيه اللي في القصه الموفود الإنسان يوم يتحرك مجال لله تبقى افضل ما حاجه. لذا كنت انقربت شيء لا يتوارك تعالى. يبقى اتقرب افضل ما عنده. ولذا قال رب عزيز لن تنالوا البر حتى تنفقه مما تحبوه. عبد الله بن عمر كان يكسر ان يتصدق من السكر. فبيسألوا لقد يتوفر من السكر. هل لان نور تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقه مما. انا احب السكر فانفق من السكر. اذا تديك تنفق الفقير. اخذ معك اثنين كيلو فول مثلا. اثنين كيلو فول مثلا. انت بتحب التفاع مثلا. في يوم تجيب له اثنين كيلو ففار فقيري على البجة لا. بس. انت بتحب مثلا نوع معير مثلا مع عصائر ولا هتيجي انت تصدق عن الفقير بهذا الشي اللي انت بتحبه. ما افضل حانها انت تتخرى بها الله تبارك وتعالك. وله نوعا الفقير هذا لا ده فضل شيء انت مش عايزه لا تريده وتضي الفقير طيب لن تناروا البر حتى تنفقوا مما تحبوه زي الإنسان يا أخواننا لابد لا شيء انت بتقربوا منه هذا الذي يبقى لك عند الله عز وجل ده اللي بيبقى عند رجلة صدقوا بعضل طل... طمرة من كسب الله بيمينه يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجابة. وربا درها مسابقة ألف درها بإدداء فقوة مخلص إلا أن الله قد أفعل. لكني تتاني، يجب أن الكاميرات تصوّط؟ نعم؟ ونعم طبعا عشان فطر للجميع لو تصدّق عن فقراء المساكين والكاميرات والناس ودحنا مش عمل ده، كذا فرع لأعمال الخير. يا ده هذا لله يبقى أنت تقدم هذا لله ولا للشهرة لنفسه بس؟ ليس معنى أن أوروبا ديرهم أعنى أن أوروبا أحد ينفق لا في ناس ينفق بكثرة لكن تبتغاء مرقات الله عز وجل يبقى تنتقي أفضل ما عندك تتقرب تتتقرب به ولذلك يا أخوة نذكر الآن السبب أن كان مريض في مرض موت فزوشته يعني عارفه هو مريض فتكلفت له. خذنا تمثل مريض ها؟ فزوشتك عادي تعمل لك اللي عنده وتحبه. فهو طبعاً يعني ايه؟ بيحبه حاجة اسمها خبيص. خبيص ده ألو عمزين بسبوسة مثلا الجناف أي حاجة متأكل. مثلا. المهم فمجرد ابن دخل عليه في نفس التوقيت دخل رجل فقير. هذا رجل يسير لدعاب وعي خزيفة يقول عليه عن ميون أو حالة زي كده فالمؤمّة دخل ابنه فقاله اضعها لك فالمؤمّة ضعب ده. حتل الرجل طبعاً نزلت ما طبعك شيء فرسلوش حاجة بسيء فابنه غضب يا قابة أمي تكلفت لك وصنعت لك هذا الطعام ويأكله من لا يدري فقال يا ابنين إن كان هو لا يدري فإن الله عز وجل يدري. قال الله عز وجل وما انفقته مشيه فهو يخلطه هو خلو الراسقين. يبا يخواني الإنسان إن كان هذا لا يدري. المولد الله تعالي يعمل. ما عندك. فيه لنسة تاني برضو نخدم من, من هذه الجزء في القصة. أنه لا يدوز لك أن تقرب شيئا لغير الله. وما قرب قبل مين؟ إلا الله تبارك وتعالى وما فحسو الله دا الحافظ تصني التهاكل وروحة دهال الحسين والبنو والله إلا خلنا هذا يجوز لك بل التقريب إذ بالله تبارك وتعالى من نظر الله, الله فقد أشهر لا يجوز الإنسان أن يذبح لغير الله ولا يجوز أن يذبح لله في متى يذبح فيه لغير الله فانا حد لله بس هروح على عند البيض وقول لي لا يدوز لك هاته طب انا هروح على شوق بس عند الحسين لا يدوز لك هاته لان ها هو قرآن قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد الضرار قال له لا تقوم فيه أبدا ورميو سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نذلت أن أنحر إبل ببواله وندم كف أن أنحر إبل ببواله فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا روح ادبح عنه بل هل كان فيها؟ في كام؟ مش موجود هل كان فيها أعيال من أعيال المشاكين؟ في عيد؟ قالوا لا هل كان فيها وفن؟ يؤمن؟ بل قالوا هل كان فيها؟ بل قالوا كان موجود؟ مقارن؟ قالوا لا يجوز لك بأي حال من الحقوق وإذلك يا أخوة المرة تبركت عنك الفصل إلى ربك؟ منحا كما ان صلاه لله اذبح برضو للمين <تصفيق> لله وقال قل ان صلاتي صلحت <تصفيق> معروف ونسكي لذبح ومحيائي ومماتي اي احيا واموت على ذلك لمن لله رب العالمين يبقى ذبحه لله ونضرب العائد لتصل حديث ابن سلمان ما اخبر الجليس الرسول انه النار بإذنهم مروا على قوم لهم صلم لا يجوزه أحد ومش حد يعدي إلا إذا قرب هذا الصلم شيء فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء مقرب قال قرب ولو ذبابا فقرب أبا ذبابا فأدخل أبو الله النار شوه الزباب شيء حقيق قربوا لغير الله أبا النار والآخر قل, قل قرب قال ما كنتم يقرب غير الله شيئا فقتلوا فأدخلوا الله جنب ولا يجوز له والله ده نعمل دست الشمع مش عارف شو هاي نعمل كله ده طيب اتقرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر تبقى النار والتهبت الكبش الذي قربه هبيبه فلم تأخذ من الزرع الذي قربه هبيبه وَلَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ آخَرَ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكِ لماذا يا إخوة قال الأخي هذا الكلام؟ لماذا قال له لأقْتُلَنَّكِ لا كيف سيقول سوف أقتُلَك الذي حمله يا على هذا الأمر درس فكيح درسي عالم سعود إبليس لآدم عليه السلام وان ايه اللي منع الديس ان يسلل الحسد. حسن. المنع الديس ان يسلل الادم حسدا على الادم. لان ادم بخلق الله ويده نافخ فيه من روحه اسكنه الجنة خلاص علمه الاسماء فالديس حقل حسد ادم الاسماء. فالحسد ده حمله ان يفتخر عليه ورفض ان يسلل الام اللي يتبره به. يبا اول زمن عصي المولى تبارك وتعالى به في السماء وليه? الحسد. طب أول زنب وقع في الأرض الحسن أول جريبة بذقع في الأرض سبوة من سبوة الحسن الحسن تعريفه كلمة في أبي بيزي خلاص الحسن أخوة قال علماء هو تمني زوال, زوال النعمة عن الخديف تمني زنب يقول الإنسان منه إيه الذي تتفقد حال قلبك لتعريف نفسه لأن الحسد مارض والغضب مارض لذا لو قلبك فيه مرض من هذه الأمراض يبقى تبتدي من الأول تشوف التعليم نفسه فالحسد تمني زوال النعمة على الغالب شيخ الاسمي تمي قال لك لا, لا في تعريف أفضل منها قال هو كراهية رؤيته نعمة الله على الغالب من جرد الكوهة بس مش تمني زوال النعمة ممكن واحد من يسأل النعمة. بس بيكره يشوف فلنده في قيمة. يكره يشوف فلنده في نعمة. يكره ها. فهو ما ترى في نفسك هاك. انت بتكره يشوف فلنده في في خير ولا في ضاع. اعرف ان دي بدايات مرض ايه. بدايات مرض الحسن. تبدي تعالج نفسك. لان شوف الحسن حملوا على ايه. على قتل الاخوة. والتاني حملوا على مين. ان يرفض ان يسجد لام الله تبارك الذي امر ما يبيذ امر ربنا سبحانه وتعالى فيا سي امر رب تبارك تعرف الله عز وجل ولذلك يا اخو كده يقول معاويه ابن بسترج الله عز كل الناس اقدر على رضاه كل, كل الناس اي واحد فيكم تقدر انت ترضيه الا حاسد الا حاسد نعمه فلا يرضيه الا زوالها وقل له واحد ممكن تترضى تراضيه اللي بحاسد؟ حاسد تقول له الله أنت إيه؟ بتحسد عشان معه عربية؟ تراجب أكت عربية متابعة؟ قال لا, لا مش عايز أنا بس عايش عربية فرندا دي نعم المطبق خلاص؟ طب فرندا يا أخي وقت عايش الفرندا أعرف تستيلي اللي حاسد لا يقول لي إيه اللي زوري نحن شوفك كده يعني خلاص ما فيش إيه شبعك ألين خل الوزارة يا أخوة الحسن ده هو الذي يحدث القطيع والنزاع بين الناس طيب الحسن ليه هو يحمل الناس على كثمان الحق تكتم الحق ليه؟ حسن هم اليهود يا أخواتنا ماذا فعل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بشروا به وعندهم العلامات لكن منع هذا الأقرار برقوة النبي صلى الله عليه وسلم حسد وجحدوا بها الصغراتها أفوسهم ضبروا ومعلبوا أنه النبي لكن حسد في قلوبهم ويحمله أيضا على إن كان الفضل لأهل الفضل فبالحسد قتل قابي هبي وبالحسد عقّى إخوة يوسف أبوهم وضيعوا أخولهم هي اللي خلقه أن يوسف يعقب وأبوهم يعقب على السنة ما الذي يجب أنه ضيئه وأخاره؟ أشتغف الحسد أبو لك حسين ما أقول لك الضمرة دين تعالي نفسك تعالي نفسك وتبتدي من لدي لأنه يحمل بكل ليل طيب الحسد أخوانا وهوّن وعلى صاحبي الكذب تأسي الواحد بغيمة نميمة أيضا إخوة تفلاق على بعض السلف يحصل للحاسد خمس عقوبات الحاسد يحصل خمس عقوبات عقوبة دولة غم لا ينقطع هو قاعد وشفه عنده في نعمه وقاعد غم محرومة. كل ما شو في نعمه قلبه جغل فعايش في غم غم لا ينقطع غم ومصيبة لا يؤجر عليها مرض مرض بعيد علمك ان المرض العادي مرض الباده عليك توجر عليه المرض الحسد لا يجر عليه ومصيره لا يترى عليه خلاص ومذمه لا يحمد عليه شيء مذموم ما شيء اللي هذا ليه هذا الامر وسخط الرب بما اخره تاني شوف وما بكم من نعمه الله طب انت بتحسد فلنت عن نعمة على النعمه اللي ربنا عطاها له انت كانك تتسخط على قضاء الله مش عجبك عطاء الله تبارك وتعالى هذا الانسان يبقى ده خلينا نشوف شوف ناس بيه الامر هنا إلى هذا الامر وذلك القصه اللي نذكرها استئناسا بس بعد ما نذكر الامر وسخط الرب اا عليه باب التوفيق يغلق عليه باب الايه ما بيتفق ما هي اخذ العلماء اخوه كده بالله ضوء الحاسد ما اعدله بالله ضوء الحاسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله الحسد بياخد مين بيأخذ صاحبه بياخد نفسه فكان لو احد الامراء كان يدخل عليه رجل فيقوب له كلمات أولا ما تخو كده عليه ويقول له عامل المحسن بإحساده أما المسيء فتكفيه إساءته المعامل المؤسن بإحساده أما المسيء إساءة تقضي عنه موما الرجل يدخل على كل يوم يقول له كما تدر أن الممّة حسده بعض الناس من المقربين للملك واندى يقول للملك يقول لكم يتندور باخر فذهب إلى الملك فدنع منه وقال إنها الملك إن فلان يقول بأنك أبخر أبخر يخذ مرض يعني يصيب الفم براحل الفم جريم هلو كيف تقول هذا؟ قال نعم أقول هذا هو يقول هذا عندي وإذا أردت أن تصدق كلامي فادعوه إليك وانظر ملافع قال له خلاص أم يجيب يوم التالي دخل رجل عليه فقال له أيها الملك عامل محسن بإحسانه أم المسيح فتكفيه إذا أتك قال له أدن فلما دعنا منه وضع عذب على فنه فقال الملك قال لك كدب إيه بكلام هذا فمومي كتب كتاباً وكان الملك إذا أراد أن يعطي رجل عطاء يكتب له كتاب وإذا أراد يعني أعز جين ونقول له خلاص قدوه السجن ولا تروف عنه منه كتب له كتاب وأعطاه له هذا لا فأخذ الكتاب رعا وقرحت لعميلي فلان ثم كانت فلان تذهب بهذه الخبابة خرجت رعا صاحبنا ما دفعه ما الملك في الحسن قال له أعطاه عطية قالوا هاب هانيب هانيب هانيب تفضل فضل هم أخذوا لهب إلى عام الملك فتحت الإسان إذا جاءك رسولي هذا فضل يبعونه قهوه هذا ولد ربعونه هلو دهب السلميس متاعك متاعك فلان قالوا أعرفش فلان فلان الآن كلام الملوك لا وقت فقتل رجل الصحيمة طبعا تاني هم دخل إلى الملك أيها الملك عام محسن بإحسان ولموسيق تقتل ماذا فعلت بالرسالة؟ قال الله انا خرجت من عندك فضربها فلان فعطيتها اليها طبعاً ايه؟ حيث عطيتها اليها وقال هذه الرسالة لقتلك قال لي اخبرني بانك تقول باني ابخل فمي فلذلك فانسلت معك هذه الرسالة قال والله انا قبل ان ادخل عليك من أمس. اطعمني ثوما وبصلا هو ده طبعا الواد مش قبل ما يدخل على الملك اكلته ثوم وبصل فلما قلت ادنو ووضع يدي على فمي حتى لا تشم مني هذه الرائحه فقال له الملك عامل المحسن باحسانه اما المسيء فتكفيه اذائه بس يبقى الحاسد هذا ايه يقتل نفس ولذلك لله ضاروا الحاسد ما اعدل بدأ بصاحبه فقتل بدأ بصاحبه فقتل وقال حكيم يكفيك من الحاسد أنه يرتم وقت سرورك شوف هو وقت انت هو وعد في حاسب غم كده انت عاد في كل ما تفرح انت وضعه هو إذا ليه يزداد غم عليه على غمه رأسي طيب ولذلك الأمر يقول ليه فإنت نترى ربنا أعطى أحد نعمه النعمة يقولنا أعطى هال إما عطاء من الله وإما ابتناء يقولنا بديو عطائش تقول الجنة طيب إزاي تحسن إنساني خلال نعم الله يتبارك وتعالى مالجنة ما دي تسعة وتسعة كلها طيب إذا كان داع طرعش فطر النار فتحسنوا على حاجة ما تدخلوا بقوله إزاي فإنسان يقولنا أي فك وما بكم من نعمة فمن الله إما أنت وزارك المولى عز وجلكم أمراني يا إخوة أن تنظر لكل شيء على وجه الأرض معاً مينك فلا تمدلنا عينيك إذا ما مدعنا لأزواجها منهم ظهرت الحياة الدنيا لنفتينهم فيه ضربنا عقلها عقلها فتنة اتلاء من الله يتبارك وتعالى لا إذا كنت افتقلش أنت ربنا بيعطل فلندا عشان بيناه قد يكون هذا اتلاء من الله يتبارك وتعالى لا فإذا تنظر لمين؟ اللي أخاني منك شد احمد نعمل له تبرض انت بتاعك والحمد لله وفي غيرك والله ما عارف و... يا عبد الحميد في امن وامان غيرك خالفه يا سيدي اخونا احمد نعمل له تبرض تعال عليه عشان الانسان بنعمل له تبرض اذا حملها الانسان قرض واذا كفرها صرت هذه يعني يبقى حمله بالحسد طبعا نحن نقول لابد كلا في قصة الدبير ليه آدم فرق بين الحسد والحاسد صح كيه؟ ما تفرق بلومه؟ طبعا الحسد اللوعي به القاسد لسه لا، لسه رايبه ليس هذا الحاسد بعينه والحسد بيقلب ولا يحسد بعينه إلا ما انتلا قلبه بحسد الشيخ سيبعينه ده بأوبا الجدد الحاسد ده ببنى هره من شغل حاسدي إذا حسد طال الحاسد ده خاص؟ خاص؟ خاص؟ ما حد شيئا في فصة كنت يقول هو القصة في العزة واحد شيء ضغل وكان كان رجل وهي يقول لأحد أبنائي يوافق على طريق يقول أنت عايز تقول من هرده يقول ولا بأل ولا ها؟ منظر يجعني يهبص كلا الجمل يوح حطر السكينة والمعقف ويد بحي هو كده ها عشان هاي فطبعا يعني يعني هذا ما تدري ايه زاد رسول قالو كارش الاسفق وانقضى ما سبقته قال العيب حق العيب ايه حق وزاك رجع في بيت وقال خلقنا العلام تجمعهم ان تصبحوا بالبسم الله يا كما كان لقى النبي الحسن حسين وجد الله عنه حفظ لكل شيء يوزيبهم ومشاركوا لنفسهم أو عيني حاسم أضعهم ونجيبهم وعيدكم كل بكلمات الله الدامة أي شيطاني هذا وكل عينيكم الدامة تغرأ عليهم معاودات تقنفسكم أولادك إذا رأيت شيئا من أخيك يعجبك أول مشروط الصباة من نام. ما شاء الله بالأخي تبردك على نبع الكثير إذا رأيت من أخيه ما يجف فلن على الغارة الله لك لأنه ودي ما شاء الله وصلاة دي أحد يحسب بركتي إلا إذا بركت بارك الله لك في هذا الشيء بارك الله لك بارك الله لك فيه في هذا الشيء وكما قلنا القرطبي قالوا أن رجل الحاسد واجب على السلطاني أن يدرع عليه وعطاها من بيت المال المسلمين يحبسوا بيته قولوا أنا ما أجيب لك مرتب ثلاثة مجموعة الشارع بس إيه؟ بس خليه ما هذا شر أخذ من 11 في المنطقة تلعب بيته وصلت تلعب مقلوب ها؟ جالا بقول لك شوفه وصلت نهاردة حلو وقل لك تلعب بيه فاس؟ كمري دا كويس طبعا دا عندك دا شعر على جمه طيب الذي آه... دعاه أن يقتل أخاك في أخدنا الحسد قاله جمالا أن يقتل أخاك قال لأقتل الناك قال إنما يتقبل الله من النقطة ده ده ستاني شقول لك دروس وأيضا ده, ده من يتقبل الله مين؟ متقين لذلك عبدالله المعمر قال أولاً لو علمت أن الله قبل مني سيدة واحد لكان الموت أحب إليه بالدنيا لماذا؟ لأن المرة إنما يتقبل الله يتقبل المتقين يبع عليك أن تعال أن تجتهد تكون المتقين حتى تتقبل مرة الله تعالى عمل إنه يتقبل الله من المتقين إذا أنت تعمل بتقربه طوال وفتال حتى تكون من إليه ما يتقبل الله عز وجل أعماله طيب إنه يتقبل الله من المتقين إن بصط إلي يدك لتقتل ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك هل يا إخوة ها من قبيل لا بالعكس كان أقوى من أخي هيهات هو ذا تدي ويدو يصرف فقط قل له ان باسط الى يدي ما انا باسط بيدي اليك لقتل ليه اخوان ما الذي قاله ما الذي منعه فضل الله الله رب العالمين بس دعيت جد على هذا الامر ما الذي يحجزك عن الثروب المعصيه إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين هل هذا يشكر حال الناس الآن؟ انظر إلى حال بلادي في هذه الأوقات يقول سوف أقتلك يقول له إما أسطع إليه إذا كنت أقتل لا كمان إلي إليك, إليك لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين هذا الذي يحجزه من قتلك لأخذ من الله تبارك وتعالى ولذلك يا إخوة أعظم جريم تقع على الأرض لجريم تلقى بعد الشرق الله يترضى لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المسلم في فسحة من دين على فسحة المنتظر رحمة الله وعلى الله ما لم يصد ذمن حرام ما لنوصل دمًا؟ قاموا بخطة خذوا بدم عبد الله بن عمر قال إن من وارطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلم نتسل دم حرام بغير إيه؟ لما مسلم يقول إن يعلم كل هذه الأحاديث ومن يقتل مؤمناً متعمناً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله, وعدله عذاب العظيم خمس أطلبات خمس أطلبات إخوة صلى الله عليه كيف واحد يخدم وفق حتى أجرى التفكير ونستهم الدماء كما ترى الآن إذلك رسول الله فقتل أزمية ماذا قال وكذا فأعمل إلى حال زي في سبيل أنت بقضل به هي من السفق إلا هل حد السفق يضبق عليها الشيء فرص قتل بيه وماذا قال الواحد ينعيز وقاتل معه قال له أروح بيت, بيت قال له أدخل فروق يجنون كن عبد الله المقتل ولا تكن عبد الله المقتل وفي نواية قال فليكن أحدكم كخير إبني آدم يخليك زي مين؟ زي قبل زي هذه هذا كان مكتوب أن أدبتها ويأت أن تكون بطلقاته كنت خيب ابني آدم كيف يمكن أن نقول أننا بالدماء وهذا الدماء يعني عثمان بن عفاني الذي علم حرمة الدماء عندما رأى الفتنة. أهل الفتنة حاربوا بيت عثمان بن عفاني منعوه أن يشترى وهذا ما الذي اشترى بالأرومة الماله الخاص من حر ماله وتصدق بها المسلمين عثمان الذي اشترى البيت في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ببيته له في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمنع عثمان من الصلاة في مسجد رسول الله الذي وسعه بقاله الخارس ويمنع أن يشرب وحاض بك وهم الصحابة بالدفاع يقترب فأقسم عليه بالله عزوية. هل لا يدافع أحد حتى لا ترق نقطة دم بسبب حتى لا ترق نقطة دم بسببه رضي الله عنه وقال لي الخادة بتاعه والعبيد الذين عندهم قال أقسمت عليكم بالله وقال من غمد سيفه فهو حر اللي هو شيء تقول سيفه فهو حر وصبر على القتل حتى لا ترق الدماء بسبب حسن ابن علي أخوة لما رأى الفتنة أضلت بالأمة وفعلت ماذا فعل بعد أمكان خليفة تنازل عنها لماذا لمعاربه مسلمين لمحاكمة للماء المسلمين فدماء المسلمين خليصة رخيصة لما أحمد منع 18 سنة ضرب ألف صوت وأوذي إيداء شبيل ومع ذلك يقول نخرج على المأمون من الله الله في الماء المسلمين يخل العالم الذي مفتي يعلم حرمة الدماء الرسول نظر إلى الكعبة يومًا فقال ما أعظمك حرمة الكعبة؟ يخل تهدد الكعبة وأعظم حرمتك وإن حرمة دام المسلط أعظم عند الله بيدي يوحد يخل أنه تهدد الكعبة وإذا يموت إنسان مسلط ما بأل أمة تستهيب الدماء؟ الدماء يعني أسهل شيء اسهل فتوى تفتي في الدماء يا اخي نسيت اتفق رب وطبعك وتعال لان المره اخونا قد يقتل بكرم قد يقتل بكرم فانا طبعا بدي اخذ فبدي رساله بيقول لي مش عارفين في الفتوى دي في الازهر بيقول الذين افتوا بعدم خروج دماء الصور في اعناق بيقولوا الفتوى ده خلاه تعلم انا ما قلقي بالأحداث زيوتي لا ارى خونج ولا حديثة ولا مظاهرات قبل ذلك ولا بعد ذلك. دا ديني اخوة. ما ديني واهدرات وتعلم. ما يتغير ولا يتمدل. ثم والله يا الواحد راح تقتل. واحد قال له ما تروحشي. والتين قال له. ومات. يا دمه في رقب المية. <تصفيق> لأنه ما تروحشي. سبحان الله ناس اضالي عفو الافية. في خدب الانسان طقت البكال فتوتك فين نيجي بتعليك نقول له والله انقذك نقول كافي حاضرني خروف عليك كام تقيله الاف 50000 قال لي يا صديق 50000 دول يا ماتوا في حرب ضد اليهود دي ما هو حيثوا حرفتك يبوني دماء وفرقة بالمال طيب ماشي القزاة منجي تاني بعد القزاة الناتو طيب البلاد استقرنت ولا سيب قسمت قسم قليم بارقة دعا قسم قليم فدرالي الواحد من قسم بن غازي الواحدة كل اللي قبيلهم سيطرع على بيسر طاعت حناصر في اخوة الانسان اللي بعتق ربهم تباركي بتوع سوريا والله دحنا بص إحنا, احنا ومن دورة بتوع مصر يجدع منكم ولا بتوع ليبي أحسن منكم طابقا رجل كافر وراجل الظالم وراجل كل ما فيه العرب خروجوا عليكم ما النتيجة؟ كلهم لغاية ما يخلص على أهل السنة كلهم تدخل أمريكا مين باقي في الشيعة الشيعة عملت هي قيبتي خلاص؟ ماذا فعلت؟ صومان سمدوا خلنا بلد فقيرك يا سيد سم هذا الحدث احداث حموض الاتحاد البر خرجوا وقام كل ابي خدوا مجموعه وعمل عمل بدور الوقت عملوا دور للمساعدات يتقاتلوا عليه في خد الانسان اتقي ربك وتبرع تعال كلمه تقته الامام احمد الخط شوف ده لما خدونا 18 سنه ضرب ب صوت قال احد الجلادين ضربته احمد ضرب لو ضربته لبعير لان قبت عن احشاء جيب أمعاهم داخل لكن العالم يا الذي يحكمه الناس مش أنا بخرص حسابات لا، إنه يحكمني الناس حتى ويمتلك الإنسان في إذارة عبد الله الرحمن الرحيم ورحوا لقول الله أرضها في الماء المسلمين الله أرضها في الماء المسلمين بعدها يا إخوة كل حدث جاء المتوكل ونصر الله أهل السنة ورافع شأن اليوم أحمد هذا شكراً عطاه ربك سبحانه قاتل هراجب لكن يا بقى عامة إيه أنا سألتقى ربك يتبوتك لعافية بتنشر كلام عم تسوقك وإن حاجة وقلت زكي أحضر هو مسلم مع مسلم قتال فيك نه مهما كانت أسباب لو أفتلك أعلم أهل الأرض تقول لك هم. مسلم مع مسلم قلت إذا كنت لكن القتال أخذ عبده يكون موجوده فين؟ من سبيل الله مختار الكفار لكن المسلم مع مسلم يقول لي سبيل الله يقول لي الأجلة وإيه اللي حصل في أفغانستان؟ ما الذي حصل في السودان؟ ما الذي حصل في الجزائر؟ ما الذي حصل في ليبيا؟ ما الذي حدث في فلسطين؟ إخونا إلحق مولد الذي لا يعتبر من الراقع أعمى الذي لا أعتبرنا موقعاً بعدما قتل السادات بعد ثلاثين سنة نضطع الله ما أخطأنا طب الدماء التي وليقت والناس التي سيّنت والشباب اللي مات دهاي أخوانا كل دماغهم في رغب اتماما من اللي أفتار وانت لابد من بعد ثلاثين سنة طب الله ما أخطأنا قمت وقتها عملت في قيد السلام فكل راح تسأل ويواتها تعمل المحافظة على شميع اتفاقيات يبقى تطلعوا تعتزم هذا الدنيا يا خلالة إيساني اتك دماء المسلمين مش رخيصة ده طفلة دم أصغر طفل مسلم كحرم دم أباك للصديق الرسول قالوا وتتكافأ دماؤهم عايت معنى أنت تتكافأ؟ ساو يعني إذا قتل طفل صغير زي قتل أباك للصديق اللي دماؤهم عين طائفة من رسالة يختفي ربه وتبارك تيام ألأس؟ عم شخصاً؟ من المبليين نعم مطيبة التي تبقى دي مؤمنة نعم صلى على رسول الله رب الله وين طائفتين يقولون بلد بغت على بلد البخاء نحن معنا قدرة اللقاثة في الباغير إن القدرة لنت قاتل بها؟ ما تقول لك بغى بإحداث مع الوحفة؟ ما القدرة لنت قاتل بها فعل باغيه؟ سكونت الترامل لا تدك الحقيقة فيه؟ تقول ليش والله يبغى بإحداثه مع الناس؟ يبغى بإحداثه مع الناس؟ ما عاد القدرة لنت قاتل بها فعل باغيه؟ فالإنسان يبتقى ربه تباره وتعالى ويعلم فكرة الله يا إخوة الآن نسأل الله لك تدعو أخرى أكثر من 20 سن بسبب هذا الأمر وجدنا بعد 30 سنه نعتزل برضو هنبدا من الاول وبعد 30 سنه نعتزل والله احنا دعوه هنقعد انا سنه 30 طب والنبي اخذ 23 سنه بالرسه خلاص احنا عدت سنه اللي اللي من اللي فات ما اللي لقيناه ما هو تنازلات تنازلات وبدل ما الاسلام يعني بدات نسبه لا ده وانا بقولك هو في قبل كام ب100 قتيل 100 الف قتيل عارف الجزاء اللي الاسلام دلوقتي قال شايفين الاسلام خلاص خصوصا الراجل اللي سنه ما دفع الهدف الرسول لما مر على عمر بن ياسر وامه وابيه وهو في خندق التعذيب النبي يا اخي ما عنديش دم ما عنديش دول متخاذلين مين متخاذل مر على اصحابهم في خندق التعذيب رسولنا مضيق عليه حساب مكه كلها اثبتت الله الحرم ليه للكفار خدوا بال بنت مثال يتقي رب وتبارك تعالى اني اخاف الله رب العالي اني اري انت ابو ابي اثم باثم قتل واثمك يا خدنا قالوا التي فعلتها قبل ذلك إني أريد أن تبوأ بإثمه وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتلهم فأصبح من الخاسرين يعني أما تجد نفسه قاتل هذا الخسرين المبين من يغضر مؤمناً متعبئاً تقول لا إله إلا الله ويقول غير إله الله فتقل الجنة جنة ربيل في القيش قل الله له هذا الرجل الذي قالها مرة واحدة وقتله وسامة ماذا قال النبي وسامة قتلته بعد أن قالها الرجل أخذ كل شوانتون وقتل قالها خوفا من السلم لأنك اشتد عن المسلمين فلما علاه وسامة اختبأ وراء شجم وخارج قال أسلم خوفا كل شيء تقول خوفاً فقالها رسول, رسول خوفاً من السبقال أفلا شرقت عن قلبه تحت قلبه ترقىها خوفاً من السيد أم مسلم أم كانت أفلا شرقت عن قلبه أين أنت من لا إله إلا الله تمسل وقول لا إله إلا الله ومسلم سبت إسلامه بيقين بيقين أنتقول عليه الله فأرهب يا مسلم أين أنت من لا إله إلا الله؟ لما دي يوم التعقل النبي عنه كُسامة رجل قال لي مرحي؟ أفرش أين أنت من لا إله إلا الله؟ كُسامة فن أعقل لا كد... دي تقل بذلك عندما حدث القتابة لعلمها بطلب ومعاوية؟ متداخل في, في بيت النبو يعني النبو رباه؟ رباه؟ فالنفوض يعني يعني علم أبو غالبه مع تقاتل معالي؟ كالمجهورة تقاتل؟ قال له بتاع السيناريو ده قال والله لو كنت في فم الاسد عد في فم الاسد لتمنيت ان اكون معك ولكن هذا الامر لم اره فكان تظل تحك في صدري اذا جيت الساعه 4 قال والله انا حتى يقاتل ذو بقر يعني يقاتل اسد ليه هو عارف أسامة من ساعة من نجح أن نفه والأمر ده بالنسبة له وخلاص فهونا مش هى قاتل ما يقاتل أسامة وفهو أسامة مش هى قاتل لك ولذلك يقول لنا فإن لبقائد دوسد ساعة لبقائد ماذا قال ساعت فإنهم الله هاتوني سيف لهم لسان ينطق وعنينه بسلوبينه يقول لي ده مسلم وده كافي هاتلي الخرطوشة ها؟ والنبندية وهم يضرب بها و... ولا بتاع الملطوف وهم يضرب فذلات الكفار الناهر لها التالي هلأ؟ هل تحاوز كده عشان أقول لي ده مستمده كافر المهم صحيح أن أخذنا فعدم إيه؟ قالوا ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة؟ قال قد قتلنا حتى لا تكون فتنة أما أنتم فتريدون أن تكون فتنة وبذلك الوشدة مشاهدة إنما ممثل مثلكم كمثل القوم اليسيرون على محجة بيضاء طريق واضح قلت حاجة واضحة فجاءت ريح عليهم فاظلمت شفت الزلد شفت الظلام ان في فجاءت لهم فاظلمت فقال قوم طبعا الناس اللي هم ايه صوراجين الطريق من هاون فضل قام اخر الطريق من هاون فضل قال ولكن ننخر رواحنا حيث اظلمت خلاص لفي بيت كأحلاس ودوتكم. عارف أحلاس ودوتكم تشكت الخيشة بالبيت. لما غزة تنسح في عليك كنت عند الباب. هتكون زي كده. كونوا كأحلاس ودوتكم. ولا تشارك فيه. ولكن ننخ رواحنا نحيصه أصلا مات فإذا جلت شفنا دينا قدامنا خلاص نمشي. طب معظم التاني نؤفر. بعد يخلنا دي ما اراد النجاة اللي يأتي يوم القيامة ولا تتعلق نفس مرغولة كالكي وحرّب بلسانك وهذا ولذلك الرجل يا الذي قال للمنصنب اعرف إنك لم دعت ذال النبي بإيه؟ بلسانك اليخنط من ضغطئي هذا من نسله أقوام تحييرون صلاتك بلا صلاتك صلاتك وصيامه بلا صياتك يمرقون من الديني كما أمر قصاهم برغمين. ده واحد خرج على النبي كلمة بالسامة. حارة بس. ده بحارة بس. ما شاركش. هو ذات النبقى قولها. دي سامة. سامة وأنتي. الآن تابعاً إحنا ما حكم البيع والشراء بالقصد وما هو صورتهم. بيع الشراء بالقسط طبعاً بصورة يا إخوة الإنسان ده مدى أن يكون هناك الشيء هتشتريكم موجود عندما تشتري منكم يملكم والله أنا أشتري منك القلم هذا قول القلم ده بعشرة جنيهات هتشتري كاش بالقسط مثلاً من 12 جنيه والحاجة موجودة السلحة عمامة والله قلت لكي كاش مكاته وسعرها ايه؟ كفاش اشتري حاجة بالقسط وأصب أنا لا أعلم خلاص دي اسمه بيع الأمر بالشراء كما يفعل كثير من الناس قوله دهما انت فاتح محيطه و اللي عايز تلاجة عشر هدى مش هتنوحه ايه قوله ده خلاص ادفع حسن مهدن بتاعها يدفع المهدن ها قوله طبعا صاحبنا ايه تيوم التلاجة و تفضل التلاجة بتاعها مش عجبان و هوفنا انت دفعت المهدن بتاعها هادي اولا صورة محرامة يبا لازم يقول الشيخ انت معاك انت ايه انه لو خلاص الشماء عدن يكون في دور البنياس فاجي بتلك التبجأة بمدير الله خلاص مش عجباء حسنًا يتبيع وتشتيك بازي انت معور دهماك سألخصها فاجيه والله إلي اسمك من, من أول ما هي من أول ما تأخرج إيه من أول ما تأخرج إيه خلاص إيخو هذه النمعين لابع أكلم في بيع النمعين هذه ألخي إيه مش حد مع سؤالك حد مع سؤالكين فضل حد <تصفيق> سؤالك <تصفح> وكف القدره <الصحيح. فعفو> <تصفح> <هم لاحو> <تساعة> في الكون في يكون الصوره صفحه من هذه الصفحه اللي انا متكلم فيها ففي قدرنا عليه قدرنا الله تعالى ام قل عفوه في موضع هذاش عندما دخلنا خلاص هؤلاء الذين عادوا ماذا فعلوا بهم في وسط خلاص انا مضطر اني اعملها اتفضل يا حاج حسين خد يا ابني تدرس العلم افضل ولا العمل افضل درس العلم افضل امن <تصفيق> العمل العمل ايه بتعمل عمل بيع في ولا عمل اضافي ولا عمل بص لازم ناخذ نعرف التعلم من العقيدة يعني ما يتعلم الإنسان ما تصح به عقيدته وما تصح به عبادته هذا فرق واجب بس يبقى أنت شراب شوف نفسك وتفاضي ترؤي الشيخ وقوله علبنا الصالح خمس دائرة وترؤي تتعلم عقبتك مش عايزينك عالب في العقيدة بس لما تعرف انت ايه لا لا لا معناها ايه انا معبودة بحقق بالنها شروطها سبب أركانها دهور الدنيا ما معنى الإيمان؟ هل عمل داخل مسمى؟ لا، تعلمها كده؟ الدواجه والعلاية لكن المسلم لا يعرف معنى الإله والرمان معنى الإيمان، معنى الإسلام يعرف البيد عبد السماء، يعرف ولا عمد وسمع عم. عم مثلا الإمام بالملائكة سمعتها في الباب دي ثم بالبلائكة. يما بالحضب قرآن مخلوقة بإن الله ويقول لها كله زي قلت مخلوق مخلوق أم أنا أعملين أعملين ده اعتقاد ده اعتقاد وهما يخلون يضغر الشرك في الأمة يوم الضععين زي كانت أقول الله ده نحن نعرض للقعنا على التوحيد ده فما فيه الشركي عم حسنها أي حاجة لتكلفة لا وهو إمتى, امتى هيضيع في الأمة لما تعلمش التوحيد طالب تعلم التوحيد ده انت زي عارف التط أنت بالطعم من أعدي كلمة. كل ما نقعد ونخلص كتاب التوحيد، كل ما نقعد التوحيد تلك. خلاص؟ لماذا؟ هذا أمر أساسي. صحيح يا ربا. خلاص؟ تقعد ونكتب التوحيد ودخلصتك لمسطاشن مرة. مش لي المرة؟ هل يتعلم التوحيد؟ إمتى دبوا الشكل في الأمة؟ لما قالت أنا هننسبهم بالكلام دي. بلاش أعلم أن نقعد الناس التوحيد في أمور أهم في الأقصى. من قسطول. أفضل. ها. حد ما سوى الثاني. قدر. وانا بنعمة ربكة الحدس. في نعم. بسبب الحدس. الحسد. لا يا اخي ما في حدام الانسان ايه واما بنعم كرمدي في حده. وش بالسبب. اقول لنعمة اخو لو كان الحسن يزيد النعم. لو كان الحسن ما بقي احد عليه نعمة. لانه قد صاحب نعمة محسود. خلاص? لكن الانسان دائما يمسل ويشكر ربه وضع ربه تعالى. فرب لقد و دائماً يتحدث بالنعمة التي يتربط عليها ما تشربت نعمة لي من الخيرات و قاعد دول مما يتدعي الفطح الله دعنا نحنها و وقفة و واشن الله بنحكي الحمد لله كمشان تقول له الله أنا إيه أو لبالله كأنه بنعمة في عدس أنا داخلي بأخذ كذا و كذا و كذا مش ما كده ما أقصد لي أنت الحمد لله والغلام في نحن الحمد لله و ده ربنا مبس على مدينة أعطاه على الحمار دائماً يتحدث بال هل بص؟ همان؟ هو قتالي قدنا هاي بوسك تلنا ما تدفع نفسك لا قتال فتن يا خلالي إنسان نفسك هذا ليه واحد إنت دخل بيتك حكرا في حالي تقال انت هم ما تدفع. تدفع هو سيدنا هو قريب ما قد أنه مش هدافع عن نفسك أصلا مش هدافع عن نفسك هم مواصف أصلا إنت إيه ما دوت إحنا معي بصلا موظيفة وقع بقول لها لا مش هتقول بقتلي لكن هدولتين بقتلو عليا دي قطوا عليا اخطر ده تشريع ربنا سبحانه هو انت تاخدي عشان ربنا قابل العقاب بتعملي ياخد انا عارف مهما احنا حتى اللي هو الليس لو هجر ما بتمنيش قدر يعني مين بيدافع عن نفسه بقول لك بقول لك انا دخل البيت خلاص هراص... ما افعل معه يبقى هيئ ودافع ورفض المدافع اراد قتله ما من ظهر منها ما الله ما إذا وحقناonutنا الدباع ولنباطي للباطل ورجوق مجدنا الله ما قيدنا بقيود السلام فعن نعصير إلقربنا وقت الحبيب حبيب شبail من نزولة الله محفور بلادنا و جميع بلاد المسلمين المسلمي الله ما دعني صدعمنا من الإنساء يكن للباطلة مستقرة محفوظة عزيزة بعز الإسلام أرحم الله عزيزين الله مودي أمورنا خيانين ولا تولي أمورنا شعارين ولا تصلد علينا بإيه وآه swag سبحانه الله وع conjunction بسم الله الى ان ابتديت استغفرك السلام عليكم <تصفيق>